ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيتك ما نسيتك من لقيتك من لقيتك كانت ساعة لحظة عندي يا حبيبي من لقيتك ما نسيتك ما نسيتك تقلبي صار بيتك ما نسي من اللي جيت من اللي De وافرح بملقاك لي ما نسيتك لا تظن قدر أعوفك حتى لو تبعد عني ما نسيتك جيت متى عني أشوفك وافرح بملقاك Mányzik Látvány Oh, no. كلمة الحب والحنان عاشت بقلبي زمان كلمة الحب والحنان Szia,